بسم الله الرحمن الرحيم دبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد